وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وقد قل ما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مقدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعرة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ لله فأولئكهم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم فحكم بينهم بما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 وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ